بوك تو وثلاثون اثنان وثلاثون. في المطعم اربعة في المطعم اربعة اولو واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. واحد بطاطس مقلية مع الكاتشب. كايدوك كن مايونيزو واثنان مع المايونيز واثنان مع المايونيز كايدري روستيتين كولباسوين كن مستاردو وثلاثة سجق محمر مع الخردل المستاردو وثلاثة سجق محمر مع الخردل المسترد. ماذا عندكم من خضروات؟ ماذا عندكم من الخضروات؟ شو عندكم فاصوليا؟ عندكم فاصوليا؟ شو عندكم قرنبيط. أ عندكم قرنبيط. مشاتس مانجي ماييزن. أحب أكل الذرة. أحب أكل الذرة. مشاتس مانجي كوكوين. أحب أكل الخيار. أحب أكل الخيار. مشاتس مانجي توماتين. أحب أكل الطماطم. أحب أكل الطماطم. <تصفيق> أتحب أيضا أكل الكراث. أتحب أيضا أكل الكراث. شو <تصفيق> أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف. أتحب أيضا أكل مخلل ملفوف. أتحب أيضا أكل العدس؟ أتحب أيضاً أكل العدس؟ أتحب أيضا اكل الجزر؟ أيضا أكل الجزر؟ شوفي شتا سمانجي اتحب ايضا اكل البروكلي؟ اتحب ايضا اكل البروكلي. شوفي شتا سمانجي اكل الفلفل الحلو؟ أيضا اكل الفلفل الحلو. مين لا أحب البصل. لا أحب البصل. لا أحب الزيتون. لا أحب الزيتون. لا الفطر. لا أحب الفطر.